كيف نرد على من يفعل الذنوب ويتكل على الشفاعة ويقول أهل البيت سيشفعون لي حتما من أين يحرز أنهم سيشفعون له حتما سيأتي في باحث أطراف الشفاعة الكلام على شروط المشفوع له وأن من شروط المشفوع له أن يلقى الله عز وجل بدين مرضي وإذا فعل الذنوب فمن أين يعلم أنه سيلقى الله مسلما لعل الذنوب توجب الرين على قلبه فيأتي الله بقلب غير سليم فإن الذنوب توجب الرين على القلب وإذا ران على قلبه يموت على غير الإسلام وإذا مات على غير الإسلام لا يشفع له فكيف يمكنه الاتكال على الشفاعة هذا أولا وثانيا إن بعض فاعلي الذنوب لا تنالهم الشفاعة وإن كانوا مسلمين وهذا خاص ببعض الذنوب كمن يستخف بالصلاة فإنه لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. قد تناله شفاعة أبيه شفاعة ولده شفاعة جده لكن هذه شفاعة ضعيفة <تصفيق> لا تؤثر المهم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله هذه هي التي توجب خروج الإنسان من النار ودخوله في الجنان وهذه الشفاعة لا تنال من يستخف بالصلاة والاستخفاف بالصلاة قد يكون نتيجة لتراكم بعض الذنوب فإن بعض الذنوب يجر إلى بعض فإذا أقدم على ارتكاب المعاصي قد تقوده هذه المعاصي إلى أن يسلب منه توفيق تعظيم الصلاة فيموت على الإسلام ولكنه مستخف بالصلاة لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله هذا ثانيا وثالثا هو لا يعلم متى تدركه الشفاعة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 أو من حين الصراط أو بعد دخوله للنار وعندما نتحدث عن دخول النار فإن أمر النار عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله رأى النار رؤية من يضمن أنه لن يدخلها راى النار رؤية الامر الناهي لها رسول الله صلى الله عليه وآله النار طوع أمره بإذن الله تعالى ولما رآها منذ أن رآها ما رؤية متبسما قط فكيف بمن يدخلها فضمان الشفاعة لا يكفي لا بد أن تضمن الشفاعة الموجبة للخلاص من جميع المواقف الصعبة ومن أين لك ذلك أنا لا أجزم أن لا أريد أن أذكر أسماء ولكن الأمر عظيم نسأل الله السلامه